فلم ماذا هذا بمجازي دعلك تقايم تنفيذ لي اخي ثم ما انذا مَا أَنَا مُؤْنِرٌ أَيَّنْ تُحَرِّي إِنْ نَكُم لَنَسْرِقُونَ قالوا نفقد صوى الملك ولمن جاء به قبل بعير وآل قَالُوْتَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمَّ مَا جِئْنَا لِنُفْشِذَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنْ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنْتُمْ كَاذِبِينَ آه